رب العالمين الحمد لله الذي الصالحات لله بفضله تتم و أ شركه ه إله إلا الله وحده د أن لا إلا لا ش ي ل يغفر الهدى ذ ن و ويمحو ب السيئات ا ل ل م وسلم صلي على وبارك س ن ا محمد و ع ل آ ل ه وصحبه ومن سار ع ل ى ه د ي ي ه إلى و م ا ل د بعد فكنا قد ي ن فكنا أما ت ك ل م ن ا في ا ل م الماضية عن الحكم ح ا والأسرار ا ض ر ة ل عن ت ي م ن أ ج ل ه ا نزل ا ل ق ر آ ن الكريم منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكرها على سبيل اجمال ل إ أ ن ه ا حكم خمسه الأولى تثبيت فؤاد النبي ا صلى ل ل تثبيت عليه وسلم وتقوية قلبه وذلك وتقوية م ص د ا ق ا ل ق و ل ا ل ل تعالى كذلك لمثبت ه فؤادك به و ر ت ل ن ا ترتيلا ثانيا ثانيا التدرج في ت ر ب ي ة ا ل أ م ة ا ل ن ا ش ئ ة علما وعملا سالسا م س ا ي ر ة القضايا والوقائع و ا ل أ ح د ا ث بمعنى أ ن ه كلما جد من هؤلاء جديد جاء من ا ل ق ر آ ن ما يناسبه وفصل له من ا ل أ ح ك ا م ما يوائمه رابعا ا ل إ ر ش ا د إ ل ى أ ن هذا ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن م ا هو كلام الله سبحانه وتعالى و لانه ي س من ك ل م محمد وسلم م أحد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق خامسا لتحقق النسخ لتحقق ل ن أ لو نزل ا ل ق ر آ ن الكريم ج م ل ة و ا ح د ة ما تحقق هذا ا ل أ م ر أ م ا اليوم إ ن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه、نعم. ا ل ح ك م ة ا ل ر ا ب ع ة تقول ا ل إ ر ش ا د إ ل ى أ ن هذا ا ل ق ر آ ن من عند الله تعالى بمعنى أ ن ه ر غ م تفاوت ا ل أ ز م ا ن في نزول ه ف ن ز ل تقريبا في عشرين او ثلاثه وعشرين س ن ة ورغم تباعد الوقت الزمني بين أ و ل ما نزل و آ خ ر ما نزل ورغم ذلك فهو في د ر ج ة و ا ح د ة من ا ل ف ص ا ح ة و ا ل ب ل ا غ ولم يجدوا فيه اختلافا وذلك مصداقا لقول الله تعالى ولو لوجدوا يتدبرون ولو لوجدوا الله أفلا القرآن الله اختلافا كان كان كثيرا من عند من عند غير الله فيه أفلا القرآن ولو كان من عند غير الله فيه فيه أ م ا موضوع الناسخ والمنسوخه لحتى ثابت في القران ما ننسخ من ايات او ننسيها ناتي بخير منه ألم تعلم أن الله على ما آياتي. لا ننسخ من آ ي ا ت ه ل ا أ ت ي بخير منها اقوى يمكنك من اشتعرف رابع تس أو دليل انه رغم نزول منجم ا على مدار ثلاثه وعشرين س ن ة ورغم ذلك بدايته ا كنهايته في ا ل ق و ة والرصانه والاعجاز أ ن الواحد فينا لو كتب بحثا في يوم من ا ل أ ي ا م ثم تركه ف ت ر ة من الزمن وعاد ي اليه ا في, في درجات ع مره المختلفة وفي تعليمه م خطت إنت وفي ثانيه في و م لعب لمرحلة ل م ا ا ج ي ة مماثلا ل ع ض ا ل ج ا م ع ي ة بالنسبة وصلت للقرآن تاملا إنسان أما بالنسبة للقرآن فجاء ف ا لكنه م ا ل لله ل وقت أ من ع ن د ا ل ل ه عز و ج لدينا و ر مسؤوليه ل ويقولون ا الكتاب ان ل على أ ه من ع ن د ا ل ل ه ن ز و ل ه من ا ل مسؤوليه ويكون لدينا م ا أما م ل ي و م إن شاء ا ل ل ه ت ع ا و ي س و ف ن ت ح د ث ع ن ا د س ؤ و ل ق ر ر آ ن ا ل ك ي م وعن ترتيب سور ا ل ق ر آ ن الكريم هل هي م و ق و ف ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م أ ن ه ا كانت من اجتهاد ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ثم الحديث عن جمع ا ل ق ر آ ن الكريم في مراحله ا ل م خ ت ل ف ة فكما هو معروف ومشهور أ ن عدد سور ا ل ق ر آ ن الكريم م ا ئ ة واربع عشره و و إ ن كان هناك ر أ ي آ خ ر يقول أ ن عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم م ئ ة وثلاثه عشرة سورة ل أ ن م عشره د واحدة و أو التوبة والأنفال سورة و ا الأنفال أما من قال أنها من ب مئة ر ع سورة طبعا فصل الأنفال عن الأنفال فصل التوبة م ا سوره ة منفصلة وقائبة ا ذ ت ولكن رأي الراجح كما هو معروف وكما هو موجود الراجح المصحف كما رأي في هذا المصحف 114 سورة ب ل اما الخلال أ ب ا ل ن س ب ة لموضوع هل القرآن الكريم ترتيب سور ا ل ق ر آ ن الكريم كان موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م أ ن ه كان من اجتهاد ا ل ص ح ا ب ة ففيه آ ر ا ء م ت ع د د ة ا ل ر أ ي ا ل أ و ل يقول أ ن سور ا ل ق ر آ ن الكريم موقوف ترتيبها موقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع ث ل الآيات طبعا م ل آ د م في الشخلاف هو موقف على سيدنا رسول الله ل أ ن ه تلقاه بهذه ا ل ك ي ف ي ة عن أ م ي ن الوحي جبريل كما تلقاه أ م ي ن الوحي عن رب ا ل ع ز ة فعلى هذا الترتيب فهو موجود في اللوح ة المحفوف ظ ف خلاف الاختلاف في ا الآيات إنما الصور في الرأي الأول ش يقول موضوع بمعنى ترتيب ترتيب ترتيب أنه ترتيب الصور موقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ل أ ح د دخل فيه واستدل القائلون بهذا القول ب أ م و ر ع د ة أ و ب أ د ل ة م ت ع د د ة من هذه ا ل أ د ل ة ما أ خ ر ج ه ابن أ ب ي ش ي ب ة في مصنفه عن سعيد بن خالد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ في ر ك ع ة و ا ح د ة بالسبع ا ل ط و ا ر ثم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة بسور المفصل فهذا ان دل ف إ ن م ا يدل على أ ن ترتيب السور كان موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده عبدك الرأي الأول كتاب ذلك في ومع كتاب معك كتاب لما شايبة خالد ا طيب أبي بن معشي عن سعيد في ل أخرجه أن ر مصنفه س وقرا ل صلى الله عليه وسلم صلى ف أ في ركعة و ح د ة بالسبع الطوال في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة بسور المفصل اللي ه ي من أ و ل الحجرات أ و من أ و ل قاف أ و من أ و ل س و ر ة محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل ق ر آ ن الكريم فهذا إ ن دل ف إ ن م ا يدل على أ ن ترتيب سور ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م كان موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أ ن يكون دخل أ و اجتهاد للصحابه ة ف ي فيه م مثل ث ل الآيات ه ده ترتيب ك ا ن ب ا ج ت ه ا د صحابة ر س و ل الله الله صلى الله عليه وسلم ك ا ن م ن ا ا ج ت ه دا ل وليس على ص ح ا موقوفا ب ة راي س و ل ل ل ه طب ا من ر أ ي ا ل إ م ا م مالك وجمهور العلماء فساقوا مصاحف في مصحف مصحف وفي مصحف مصحف سيدنا سيدنا مسعود الأدلة قالوا هناك مثلا أدلة متعددة متعددة عبدالله علي من بن هذه زي زي وكانوا دول معروفين من القراء المشهورين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا ا ل ق ر آ ن عن أ ر ب ع ة وعد منهم سيدنا عبد الله بن مسعود قال لي مصحف المصحف بتاعه دا كان ترتيبه على خلاف ترتيب ل ي مصحف سيدنا عثمان رضي الله ع ن ه وارضى كان م ر ت ب ه ازاي ب د أ ب ص و ر ة ا ل ب ق ر ة ثم ثنى ب ص و ر ة النساء ثم آ ل عمره ا ومصحف سيدنا علي ب د أ ب ص و ر ة النبى ثم المدثر ثم ن والقلم ن و ثم المزمل ثم ب ق ي ة الصور ا ل م ك ي ة حسب ن ز و ل ه ثم الصور ا ل م د ن ي ة أ ي ض ا حسب نزولها ي ب و رتبوا حسب, حسب النزول فقال القائلون بهذا ا ل ر أ ي قالوا لو كان ا ل ق ر آ ن الكريم ترتيب صور ا ل ق ر آ ن الكريم موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما س ا غ ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ن يخالفوه في أمر من امر ل أ و كانش ر ض و ه من يخلفوه إلا والخلاف وجده دليل والخلاف إلا بالشعب وجده إما دا قاطع ز ل الامه أ ص ح ب ترتيب بتاعته الرأي الثاني قال دا دليل قاطع القرآن دليل على الصور أن كان ن ا ج ت ا الصحاب دا الرأي الثاني الرأي الثاني د يقول أ ن معظم سور ا ل ق ر آ ن الكريم موقوف ترتيبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل الا ا ق ل ل ي م ن ه ف ب ز القليل ي د حدد ا ج ز ء ا ل حدده إزاي وباثنين بصورة م ن تتحقق القلة صح فاختلف العلماء في هذا فقالوا تتحقق القلة. قال ابن عطية ان ل ل قال ق ة ا ب عطية ا ل س ب ع الطوال وسور المفصل من اول خاف او الحجرات أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم الى ن ه ا ي ة المصحف كانت م و ق و ف ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بقيه ا ل ق ر آ ن و بقيه سور القران آ ن ك مفوض في ه ا ا ل أ م ر لاجتهاد ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم رأي الأول كلمين. الراي الاول د هو في ا ل ر أ ي الثالث لابن عطيه س و ر المفصل كانت فصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي في م على و ان نفيد سؤال كان فوق في عالم مجتمع السحر في ر أ ي ت ا ن ي لمن ل ل إ م ا م ا ل ب ي ه ي في ا ل دلائي قال أ ن س و ر ا ل ق ر آ ن الكريم جميعها ترتيبها موقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سرتي و البراءه والأنفاء و س ل م دون ر ا ل فيهم ل ا ا ل ن ي الله عليه وسلم إحنا معنا ثلاثة أرام ف ا ل ل الثاني ه أنه من اجتهاد الصحابة الثالث كان م و ق ك ن يجب رسول الله إ ل ى الله عليه وسلم يقول لك ان رسول ا ق ل ي ل ل ل ت ح د ي د ب ت ل م يقول لك ان ر ل ا ل م ق ص و د ب الله ك ة ن ا أن وسلم يقول ل و ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان رسول الله ا ل ى الله ي ه ق ي ق ا ل إ ك ان رسول الله صلى الله ل ي ه وسلم يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه س ل م يقول لك ان رسول الله إ ل ى الله عليه وسلم يقول ان رسول ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم تمام لن تقل إ ل ى ت ق س ي م س و ر ا ل ق ر آ ن ك الله اعلم به وعندك كتاب ا ن ه وغيرت رايي للمالك ورايزه أ جموع ولمع العلمي فقط يكون أ مجتمعا و فقط وفي ك ت ا ب أ ي ض ا 私が見ることはないで ولكن هذا هو المسؤول الذي يجب ان يكون هناك امر اخر ا ل س ولكن ي ا ب ان ل س ب ة ل ت ت يكون هناك اشياء اخرى لان ل هناك اشياء ل اخرى لان هناك اشياء نزل اخرى ل لان هناك ل اشياء ت لهذه اخرى ل بعد ذ ل ك إلى ت ق س ي م ا ل س و ر ى ي ع ن ي تقسم ي الصور تقسم ي الصور ا ل ع ل م ا ء ق س م و الصور ا إ ل ى ثلاث أ ق س ا م ق س م و ه ا إ ل ى ثلاث أ ق س ا م أ و أ ر ب ع أ ق س ا م ا وقسم الصور الى اربع اقسام القسم ا ل أ و ل سموه بالطوال ايه يعني الطوال、م. يعني س و ر الطويله صح معنى الطوال ا و ر الطويله قالوا انهم س ب ع س و ر ا ل ب ق ر ة وال عمران والنساء و ا ل م ا ئ د ة والانعام والاعراف و ا ل ت و ب ة والانفال لمن عدهما ص و ر ة و ا ح د ة اما من فصلهما فكان مكانهم سوره يونس عليه السلام يبا سبع وفي ا ل ر و فصلهم وضع مكانهم س و ر ة يونس عليه السلام طيب اتنين أو الثاني القسم أو سمي بالمائين ئ ي ن ل م المائين هي ا ل ص و ر ة التي وصلت إ ل ى ا ل م ئ ة م ئ ه ا ي ة أ و جاوزتها بقليل ع د ت ه ا يعني عدد ذاته وصلت ا ل م ئ ة آ ي ة أ و جاوزتها سميت ب ا ل م ئ ي ن والعلماء حددوهم احدى عشر سوره ب ر ا ء ة عندما انفصل و ه و د ويوسف و ا ل إ س ر ا ء والنحل والكهف وطاهه و ا ل أ ن ب ي ا ء والمؤمنون والشعراء والصفات دول المئين آه اللي هم عادتهم أو جاوز الصورة المئين اللي المئة إلا قليل أو جاوز المئة ها اما هم من طرب زي ما ق ل ن ا ب ر ا ء ة و ه ب س ما يشتغفزون ل س ب ع ا ل طوال ة عرفناهم مرتبين خاطر لما جدا سؤال السورة الفلينية دي تحت اي تقصيمات ينداري بتكون عارفة على معنا سورة براءة وهود ويوسف والاسراء والنحل والكهف والانبياء والمؤمنون والشعراء والصفات اشتغل طول وطهة سورة نسأل على بتكون ويوسف سورة دي وهوت تحت هده نشره ولكن ا لدينا سبعه ثمانيه المثاني اللي ولكن لدينا سبعه ثمانيه ولكن ا ل م ف ص ل واقل م ن ا ل م ئ ة ب ك ث ي ر ذولي ا ل م ث ا ن ي طيب بعد كده ايه المفصل إ ي ه س و ر المفصل هي سوره المفصل أ ر ب ع ه س و ر المفصل اختلف العلماء في تحديدها لاثنا ل أنها تبدأ ب ع و ر ة ا ل قرات وكان لهم تقسيم برضو طوال و المفصل ق س طوال ا ل م ت ب د أ من سوره ة محمد ع ل ي النبى س سورة ل إلى ل ا ا م أ و س و ر ة البروج على خلاف بينهم وأوساط المفصل تبدأ من سورة البروج إلى سورة الضحى أو、البينة. وقصار المفصل تبدأ من الضحى أو تبدأ تبدأ المفصل الضحى البيينة المفصل الضحى البيينة نهاية القرآن ا إلى إلى ل من من ر ك وصلت ل ي ط ب ع اعرفنا ا ل ط و ا ر وعرفنا ا ل م ئ ي ن وعرفنا ا ل م ت ا ن فضل معنا ا ت ص ا ر المفصل تسار المفصل دي ب ت ب د أ من س و ر ة محمد عليه السلام الى ن ه ا ي ة ا ل ق ر آ ن الكريم خ ل ي ن الكلام هي خ ي ن ا ا ل جمله س و ر المفصل جمله ت ب د أ من س و ر ة محمد عليه السلام الى نهاج القرآن الكريم ثم العلماء قسموها ا طوال المفصد المفصد عامة صور و م ق س ثلاث أ ق س ا م طوال المفصل و أ و س ا ط المفصل واقتصار المفصل أ و ص ا ت المفصل ب ت ب د أ من النبى أ و البروج إ لحد ى الضوح ح ى أ البيينة ل أ و او معنى ا ل وأوساط وإتصار ب ي ي ن لحد الناس مش ولا خلاص بس عايزة بشتفات ورياضة ومعنى يعني يعني زمان بسيطة مش نعم صعبة تركيز بسيطة يبقى مثلا سألنا سؤال س و ر ة الفرقان تحت اي قسم من هذه الاقسام تندرج ة حاجة وصيلة سورة النهاية عشان يتبع معانا السبع عارفينه عارفناه عارفينه احنا الطوال والمائين والمفصل اول يبا الباقي لقونا ياسي من فين من فين فيه طيب بس ده سورة محمد حد النهاية. يبقى الباقي كلته فين؟ طيب لو طيب مثلا ص و ر ة النمل الموضوع اش ج ا ز ت فكره ي على ز ع طول التعبير طب ا ل ا ن ف ا ل طيب مثلا اعتبرنا منفصل ة ل و ح د ي ة اعتبرنا م س ل ا مثلا وهو ا ل م ئ ي ن م و ل ا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا م ه ا ت ب د أ ب ب ر ا ء ة بعد منها بالترتيب هود يوسف الاسراء ا ل ن ح ل الكهف طه ا الانبياء المؤمنون وبعدين تطلع ش و ي ة تسيب كده الفرقان وتوصل للشعراء و ب تسيب الشعراء توصل للصفات المسانه دي بين, بين،, بين المفصل والمائه م ن ا ل م من المي تمام ف ص ل وأقل ننتقل كذا ه جمع القران الكريم دي مساله م ه م ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة لماذا ل أ ن معظم ا ل م ط ا ع التي وجهت إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم كانت من هذا الباب ك ا ن هذا المدخل ب ت ا ع ه ص ه في هذه ا ل أ ي ا م فقالوا أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم لم يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ا ل ف ت ر ة من ب د ا ي ة نزوله ثلاث ة وعشرين سنه أو تبديل أو تبديل هكذا هكذا قالوا أو قال أعداء الدين ولكن حقيقة الأمر قالوا ولكن والواقع غير ما دعا هؤلاء وهذا تبديل تغير ت الدين دعا حقيقة غير قال ر هكذا هؤلاء ما ع ن ما س فجمع عليه تعالى الله خلال المحاضرة هذه إن من شاء ف ا ل ق ر آ ن الكريم ك ل م ة جمع تطلق ويراد بها حفظه واستظهاره في الصدور, حفظ القرآن واستظهاره في الصدور وتطلق ويراد بها كتابته في السطور ا بها فالمقصود في ر ويراد وتطلق والكتاب الذي نقصده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ا هو حفظه فيه في الصدور فالرسول صلى الله عليه وسلم من خصائص أ م ت ه أ ن ه م كانوا من خصائص أ م ة سيدنا رسول الله الحفظ خص الله هذه الأمة بعقل راجح و ق و ة على الحفظ لم تسبق إ ل ي ه ا أ ي أ م ة من ا ل أ م ه حتى أ ن ه م قالوا في وصف هذه ا ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة أ ن قلوبهم أ ن ا ج ي ل ه م و أ ن عقولهم هي التي يعتمدون عليها في أ ن س ا ب ه م و أ ش ع ا ر ه م و ط ب ي ع ة الحال أ ن ا ل أ م ي إ ذ ا اهتم بشيء حفظه ايه الشيء يمس ا ل حفظه ي يعمل ا ة أو موت ي ي ه ح ف فكذلك يحفظون كان كانوا الصحابة رضوان الله عليه كانوا القرآن قلب رضوان عن ظهر、قلب. وستقو ا ا ه ذ ه الهم ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان ك ل شغل و ك ل ا ه ت م ا م ه ح ي ك ت ا ب ا ل ل ه فبمجرد أ ن ينزل علي ه أ م ي ن الوحي جبريل بل ا م ق د ا ر م ن الوحي فكان ي أ خ ذ في ه ت ر د د ي حتى أ ن الله ط م أ ن هو قال لا ه ل ت ح ر ك به لسانك ل ت ع ج ل به إ ن علاج ي ن م ا ع ه وقرا آ ثم الله عز وجل قال لرسول الله ان نحن نزلنا الذكر و ان نعلمه فهذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ كتاب الله ف أ ص ب ح في قلبه وفي صدره وفي خ ا ت ر ه لا يفارقه في أ ي وقت من أ و ق ا ت حياته فكذلك ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليه ان كبوا على حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم فحفظوه عن ظهر قلب حتى أ ن معيار التفاضل, مع خي... معيار, التفاضل ولا ولا معيار التفاضل بين الصحابه كم به ي بالقران ل فيهم الكريم ح ا ف لم معيار بينهم التفاضل بالأنساء ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة إنما الأسبقية في الإسلام ثم سيدنا رسول الله كانت ا ل و ا ح د ة منهن تكتفي أ و ترضى ب أ ن يكون مهرها س و ر ة من ا ل ق ر آ ن يعلمها إ ي ا ه ا زوجها سورة من, القرآن يعلمها إيه؟ إياها زوجه. سورة من القرآن. ب س و ر ة من ا ل ق ر آ ن ولكن ش ر ي ط ة أ ن يعلمها إ ي ا ه ا هذا الزوج الذي تربى في م د ر س ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم بالليل أ ن ه إ ن م ا يعرف حافظ ا ل ق ر آ ن إ ذ ا نام الناس لما بنام الناس يعرف حافظ ا ل ق ر آ ن يظهر صوته فكان يسمع يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل حتى أ ز ع ج هذا ا ل أ م ر الكافرين فدخل منهم في دين الله عز وجل أ ف و ا ج ه وهد الله قلوبهم ش ف الوليد بن المغيره لما سمع كلام الله عز وجل ماذا قال لما وقف أ م ا م أ ص ح ا ب ه من صناديد الكفر من أ ه ل قريش قال والله أ ن ت م تعلمون أ ن ه ليس في قريش أ ح د اعلم بالشعر مني د من من؟ من الكفر وقال هذا القول سيدنا أ ب و بكر رضي وارضاه الله تعالى عنه كان من الحفاظ وكان هذا الرجل يعرف ب ر ق ة قلبه و ب ع ا ط ف ت ه ا ل ج ي ا ش ة وبوجدانه وحسه المرهف كان هذا الرجل البكاء الخاشع المطيع لله المحب لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جعل في فناء بيته مكاناً بناه وخصصه الرجل فناء مكانا جعل في وسماه مسجدا خصصه ل ح ف ظ كتاب ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم فكان يفضي إ ل ي ه في كل ل ي ل ة عندما ينام الناس في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل لأنه قلنا القرآن الناس إليه الجميل الرخيم فكلما زاد في القراءة كلما زاد في البكاء لأنه ويقرأ إنما نام كان كان إيه بصوته إيه كما فكاء حافظ إذا إذا زاد زاد رجلا يعرف يفضي في في فكانت النساء والأطفال والرجال أ ط ف ا ا ل ل و المجاورين له في منزله يعلون أ س ط ح المنازل ويستمعون إ ل ى قراءته وكلما ق ر أ وبكى كلما بكوا هم وزادوا في البكاء لأنه كان يقرأ فهذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه القرآن وحال صحابة رسول الله صلى الله, رضوان الله عليهم كان رضوان به فهذا هو تجاه صحابة يقرى بخشوة تجاه كتاب الله والاهتمام البالغ به ولكن ا ا ا البالغ ه به ت م م ل و الرسول صلى الله عليه وسلم زاد هذا الأمر صلى عليه وسلم يعني ك ث ر ة حفظ أو اهتمام حفظ صحابه رسول الله للقران كان نتيجه إ ن عندنا جمع كبير من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم من حفظه كتاب الله ومن القراء المشهورين المشهود وبالإقراء وبالفضل وبالمعرفة لهم القراء بالحفظ ثم وفي ث ق القرآن النبي صلى الله صلى عليه وسلم ش الحظ وثقه بالكتابة فاتخذ كتابا ل ل ح وثقه و شوف رغم أنه كان يعني الناس اللي بدايه ت ك ذلك لم يترك ب بسيطة ناس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الوقع المشهور ا وسلم عليه في ورغم ولذلك و لم مبهم صلى ل ح ي ث ل ل م ع ر و ف أن ن ا ب صلى ل ل ا عليه وسلم في ب د الوحي ي ة ا نهى ا ل ص ح ا ب ة عن ك ت ا ب ة ا ل س ن ة م خ ا ف ة أ ن تختلط ب ا ل ق ر آ ن فكان أ و ل واحد من الناس اللي اتخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ك ت ا ب ة الوحي في م ك ة رجل يسمى عبد الله بن ايه ن الصرح ولكن هذا الرجل ولكن ل ا ب ل ل يفتد ع ن الصرح إ س ل فلما هاجر النبي ا هاجر م ل الله عليه وسلم إلى المدينة ى و ك ث الكتاب اتخذ كتاب ا ل عدة من و ي مشاهير ومعروفين زي أمي كانوا كعم بن、جعن. زيد ا ب ن س ا ب ت زي ا ل خ ل ف ا ء ا ل أ ر ب ع ف ه ؤ ل الى ء كانوا مشاهير ا من ك الحفظ المتقي والى العدد الكبير من ا ل ص ح ا ب ة الذي القرآن الكريم حفظ ورغم ذلك وثقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابه ة فكتب القرآن الكريم القرآن ي م ج ع إلا أنه لم لهم أنه يكن مجموعه في مصحف واحد كان ب يكتب و في العزب ويكتب و في اللقاء ويكتب و على صفائح ا ل ح ج ا ر ة وعلى العظام ا ل ش ي ء العريض منها ولكن كان في أ م اماكن ك ن فيه أ متفرقه اجمعوش الرسول في مكان واحد إذا إيه اللحب إيه الف تعرفت و ف مراحل الجمع ا ل ل ي حصل ل ل ق ر آ ن في ع ا د سيدنا رسول الله اول شيء الحفظ ا ل م ت خ ن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حفظا جيدا ثم حفظ ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم جمع غفير من الصحابه ة حفظ حفظا القرآن الكريم حفظاً أيضا متخنا ثم قيد النبي ا صلى ل ل قيد ثم عليه العمل عليه وسلم كل تنزل خلفه الوحي آية يكتبها هذا العمل ووثقه بكتابته فكان كل آية تنزل عليه خلفه من؟ واحد من من فكان كتاب、الوحي. ولكن الفرق بين, بقى الكتاب أو بين الجمع ك ت ا ا ب بين أو ل في عهد سيدنا رسول الله و ب ق ي ة العود ا ل أ خ ر ى اللي حصل في عهد سيدنا أ ب و بكر وسيدنا عثمان إ ن د ا كان مكتوب ولكن في صحف م ت ف ر ق ة ليست مجموعه ة المرحلة المرحلة في في الكريم الثانية مكان من مراحل جمع القرآن الكريم المرحلة الثانية كانت واحد دا الأولى القرآن ع د مين هي لم هي تكن تطلق في مكان واحد كانت ج م ع من ص ح ا ب ه رسول الله يعني في منها في البيت سيد ن ا رسول الله في منها عن د سيد ن ربك في منها عن سيد عمر في منها عن التابع وفي منها ل في مكانه ولكن جميع في ع ه د سيد ن ا رسول الله وجميع في ع ه د بقيت لي الراشدية ولكن كان محفوظا وكان مكتوب الى كلاهل مرحلتين ة ا ل ا ل ل ي حصلت في ع ه د مين سيدنا أ ب وطبعا بكر غابت النبوة أبو بكر رضي الأمر إمارة سيدنا المسلمين الله تعالى عنه فلما وآل إلى سيدنا أبو بكر وتولى عنه شمس و كان من ضمن الصعوبات التي تلقاها أ ب و بكر في ب د ا ي ة أ م ر ه اللي هي حروب الرده فقاتل مسيلمه الكذاب في م و ق ع م ش ه و ر ة تسمى م و ق ع ة اليمامه ونصر الله عزوجل ا ل إ س ل ا م والمسلمين في هذه الموقع ة وقضوا على هذا الرجل واتبع ولكن قيل أ ن ه ق ت ل م ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموقع ة س ب ع م ا ئ ة صحابي سبعمئه صحابي كان منهم سبعين واحد من القراء والفضل ا مشهورين على ر أ س ه م سلم ا مولى أ ب ي ح ز ي ف ة هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ا ل ق ر آ ن عن أ ر ب ع ة عبد الله بن مسعود وسالم مولى ح ذ ي ف ة و أ ب ي بن كعب و م ع ا ذ بن جاء أربعة اربعه ساله ساله ساله ساله ساله ساله ساله ساله س ع ل ه ساله ساله س ا ل ة ساله ا ل ه ساله ساله ا ل ه ساله ساله ساله ساله س ا ل ساله س ي ل ه ساله ا ل ا ل ه ساله ساله ساله س ل م س ا ه م ا ل ا ل ه ساله ساله ساله ساله ن ه س ا ه ساله ساله س ا ساله ساله ساله ا ل ه ل ه س ه ساله ساله ساله ا ل ه س ل ه ا ل ل مو م و ا ل ا ل ه مو م و ا ل ن ه ذ ا ا ل أ م ر و هاله سيدنا عمر ه الذي عرض على سيدنا أ ب و بكر موضوع الجنه و بمحض ا ل م ص ا د ف ة سال أ ل ص ح الصحابه ب ة آية、ما. آية معينة عن ما كده س أ عنها ل ة فقالوا أن ذ ه الآية كانت م عن ف ل ا وقد موقعة ختل في ايه ل م ا فاشتد ما ل إلى, أبو بكر رضي الله, إلى أبي بكر رضي الله تعالى ر مسرعا بكر رضي وأرضاه ن شيء أبي فذهب عنه وقال لقد استحر القتل بالقراء يعني اشتد س ت القتل ح ر بالقراء ا يعني القتل بالقراء في م و ق ع ة اليمامه فلا تنسى أ ن ه قتل منهم سبعون في, في بئر م ع و ن ة في ح ي ا ة سيدنا رسول الله وكمان سبعين في موقعة اليمامة في 140 والله تتوالى وكذا كذا اليمامة أعلم المسلمين من بالأحداث التي القرآن سبعين فإني أن على يضيع في في شيء فقد أخشى حدث فأشير عليك أ ن ن ج م ع ه سيدنا و ابو ق ا مع سيد أ بكر في بداية الأمر ما قبل هذا قال لو كان ف يميل ه الى ن ب ي ص ل الايه ل عليه وسلم ه أفعل فكيف ي أو أمرا لم ل الاتباع ويترك الابتداع فظن في في أن هذا الأمر أما الاتباع أن النبي بعد بدعم الاتباع عملش ع الأمر هذا الأمر أما الأمر ما هذا ما ترك ه ج ولكن وكان بطبيعه يمين إ ى الاتباع ت و ي ر إليه ل ابتداء و ك سيدنا عمر أ خ ذ يراجعه في الكلام ويطرح عليه الفكره ة بفكرة معينة الأخوة لم على الوالد أو أي حد من الأخوة أو أي حد مسؤول مقتنع من مقتنع يكنت أي أي وإنت وحبثت ب أو أو حد حد فمش أول ففي م من مرة ش أول بتعريتها كده ب ومشي ل نهايه بتعاود ع ل ي ل ط ر ر و ت ع الامر بطريقة ويساوم بين أ ه د ف و ا ل ث ا التي عنها نهاية الأمر تنتج ففي شرح الله عز وجل عز صدر مين سيدنا أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه لهذا ا ل أ م ر شرح صدر واستقر ووافق على أ ن يجمع ا ل ق ر آ ن هو وعمر رضي الله تعالى عنه ولكن كيف شكلوا ا ل ل ج ن ة ط ب ع التي ا ستقوم بهذا ا ل أ م ر التي ت ق و م ب ج م ع ا ل ق ر آ ن الكريم ر ف ب د و جمع من ط ب ي ع ة الصحابه ة فكما قال ا ل ل عز و ج ل و أ م ر ه م شورى بينهم جمع جمع من الصحابة واستقر ا ل أ م ر في ا ل ن ه ا ي ة على من على زيد ا بن ثابت هذا الشاب صغير في مقتبل عمره ولكنه كان يمتاز ب ر ج ا ح ة العقل و ق و ة ا ل ح ف ظ و ا ل إ ت ق ا ن و ا ل أ م ا ن ة وحسن ا ل س م ع ة والحب بين الناس فضلا عن ذلك أ ن ه حضر ا ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر الأمر على هذا الرجل فأرسلوا إليه فحضر إليه وعرضوا عليه الأمر فحضر على إليه إليه عليه فرفض في ب د ا ي ة ا ل أ م ر وقال كيف كيف ب إ ن س ا ن مثلي يقوم بجمع ا ل ق ر آ ن الكريم دستور هذه الامه أ أ م ولكن و خ ذ يعاودوا عليه ا ل طرح أ ر استقر حتى ا في ل وقبل وقبل ن فقال ولكن ا ل والله لو ه ل ف و ي علي ي بنقل جبل من مكانه من مكان إلى مكان لكان أهون إلى أ و سيدنا ر ع ل ي به من جمع ب ابو ج ل و ل ك ن النهاية في ر ب ن ا هذا ق لم ب ه وشرح صدره لهذا ل ا أ ر ولكن س يسبش د ن من ا أبو بكر ا ل أ م ر مبهر لوضع لهم أ س س وقواعد ومنهج يسير عليهم أدخن ا يكون و أ ح د ث ما يكون و أ ف ض ل ما يكون حتى يصل ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ي ن ا بهذه ا ل ص و ر ة الكريمه ة إزاي, عمل إزاي؟ واحد، اثنين، اول اثنين ثلاثة شيء أ ن يجلس سيدنا زيد وسيدنا عمر بباب المسجد والا ي ع ت م د على حفظهما ولا على ما كتباه بل ي أ خ ذ القران آ ن ل ك ر ي من جمع المسلمين أول شيء. ثاني شيء لا شيء ن يقبل شيء ي لا أ ي آ ي ة ي أ ت ي بها أ ح د من الناس إ ل ا إ ذ ا أ ح ض ر شاهدين شاهدين عد يحضروا م ا م ه م و ي ق ر ب أ ن ه قد كتب هذه ا ل آ ي ة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا ي أ خ ذ مجتمع عليه ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ثلاث اسس وضحهم واحد اثنين ث ل ا ث ة يسيروا عليهما في موضوع جمع ا ل ق ر آ ن الكريم ويعتمدوا على هم حفزون ه م حفزين سيدنا زيد من ن ا س الحفاظ المتقنين وممكن يكتب ا ل ق ر آ ن الكريم مرتب من ب د ا ي ة الحد ا ل ا ي ل ه د و ن أ ن يرجع إ ل ى آ ح د وكذلك سيدنا عمر وكذلك ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة ولكن ز ي ا د ة في التوثيق أ ن ه م لا يكتبوا أ ي آ ي ة من حفظهم إ ل ا إ ذ ا كانت كتبت وكان اعتمادهم في الجمع عليه على ما كتب آ ي يأتي بشاهدين يشهد أمام سيدنا عمر وسيدنا زيد ة بصورة أو أمام بن سابد عمر أ ن ه كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا على هذا النهج وكتبوا ا ل ق ر آ ن جميعه ولم يغب عنهما إ ل ا ايتين اثنين و م حافظينهم وعرفين مكانهم ولكن ما وجدهمش مكتوبين م عثروش على الايه على ا ل ص ف ح ة أ و ا ل م خ ط و ط ة أ و اللوح اللي هو مكتوب فيه ا ل آ ي ت ي ن دول فجاء رجل يسمى أ ب و خ ز ي م ة ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله ت عنه ا ل ى ع وارضاه ووجدا ووجد ا ل آ ي ت ي ن عند هذا الرجل هي موجودة معهم فمن ع في في ساعة ه في ليه الكتابة أو م حضر مات فكان من فضل الله عز وجل أ ن هذا الرجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته شهادته بشهاده ة عدلي ش ا د بشهادة ه عدلين و ص ا فقامت شهادته بشهادة ر آه عدلي أ ن ه كتب هاتين ا ل آ ي ت ي ن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر ا ل أ م ر ووفق الله عز وجل خليفته أ ب و بكر وعمر وزيد بن ثابت في أ ن جمعوا ا ل ق ر آ ن الكريم في صحائف أ و في صحف أ و في مصحف واحد وجمعوه في مكان واحد وربطوه بخيط ووضع عند من عند سيدنا أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه مدى ح ي ا ت ه ف ل م ا ن ق ل إلى ا ل ر ف ي ق ا ل أ ع ل ى ن ق ل إلى س ي د ن ا مين عمر م ف ل الى ن ق عمر إ ل الرفيق الأعلى ا نقل إلى ل سيدنا ة حفصة رضي الله تعالى ع ه وارضها وكان وصية بناء على مين ن من س د ا عمر رضي وارضها الله تعالى عنه وأرضاه وظل هذا هو الحال وظل وصلنا عنه هو حتى إ ل ى ع ه د من ع ث م ا ن رضي الله تعالى عنهما ك س ن ة ك ا ن في س ن ة خمسه وشرين ه ج ر ي سند خمسه وشرين ه ج ر ي س ن ة خمسه وشرين سترى لهما سند خمسه وشرين سترى ل ب د ا سند خمسه وشرين سند خمسه وشرين سنه, 25 هجري. سنة 25 هجري. طبعا ً كان فيه عدد كثير من القراء كل واحد فيهم يقوم بتحفيز ق ر ا ء م ج م و ع ة من التلاميذ في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وفي الشام وفي ب ق ي ة البلدان ا ل ت ا ب ع ة للاماره إ م ر ة ا ا ل ل إ س ي ة فبدأ ل خ ن من ا ف مدينة س و ل ل ل ا صلى ا ل ل عليه ه و س ل م من معقل ا ل إ م ا ر ة ك ي ف بدأ الخناف؟ التلاميذ الصغيرين دول كانوا بيحفظوا عن مشايخ كبار من ا ل ص ح ا ب ة فكان يجتمع ا ل أ ط ف ا ل في مكان ما و ي ق ر أ كل واحد منهم ب ط ر ي ق ة التي ق ر أ بها على ش ي خ فيظهر الخلاف بينهما فكل محفظه فيختلفه التلاميذ يوصل الصورة إلى واحد من ويدعي كل واحد منهما أ ن ما ي ق ر أ به هو الصواب وما ي ق ر أ به ا ل آ خ ر هو ا ل خ ط أ حتى وصل ا ل أ م ر إ ل ى أ ن ه كفر بعضهم بعضا والعياذ وصل وأرضاه هو رسول وهذا هو بالله فلما وصل الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال إذا كان هذا الحال الله الحال إلى عنه رضي بمدينة ب ح ض ر ة أ م ي ر المؤمنين فكيف يكون الحال ب أ ه ل الشام و ب ق ي ة ا ل أ م ص ا ر فجمع جمع ا من ا ل ص ح ا ب ة وعرض عليهم ا ل أ م ر و أ ش ا ر عليهم ب أ ن يجمعوا الصحف جميعها ويكتبوا المصحف في ن س خ ة و ا ح د ة ي ك ت ب و ا في مصحف واحد يجمعوا كل ا ل ق ر آ ن الكريم في مصحف واحد و إ ن كان متعدد النسخ يعني فهدى الله عز وجل قلوبهم جميعا وشرح صدورهم لهذا الامر أ م ر و و ع ي ن لنا على رأسها زيد العاص العاص العاص كان بن بن ابن بن ابن بن ابن أيضا رأسها سابت أبي أبي أ زيد وسعيد سعيد سعيد ي بملي والتاني كان يبتو جميع الصحف وذهبوا إلى إلى أم المؤمنين واحد فجمعوا وذهبوا كان كان الصحف ح أم إلى ف ص ب يطلب منها إيه ا ل ن س خ ة ا ل ل ي ع ن م ه ا ا ش ي خ ا ت يستعين بها ولكنها علمت أ ن عثمان ينوي في نفسه أ ن ه يحرق جميع النسخ حتى يخرج ب ا ل أ م اليه الى بر السلام ويبتعد عن الخلاف ف أ ب ت أ ن تعطيه له ا ل ن س خ ة فتعهد أ م ا م ه ا أ ن يرد إ ل ي ه ا هذه ا ل ن س خ ة دون أ ن يتعرض لها بسوء ف أ ع ط ت ه ا له واجتمع سيدنا زيد بن س ا ب ت وسعيد بن العاص وجمع من الصحابه ونسخوا, إيه؟ ونسخوا المصحف الشريف اللي هو يسمى بالمصحف العثماني قيل أنه نسخوا خمس نسخ وقيل ست نسخ وقيل فرقوهم بقية بطريقة بطريقة اللي عند أمير المؤمنين جميلة النسخة الأم مولودة على, إيه؟ على بقية الأمصار ولكن كتبوهم بطريقة جميلة بطريقة كلها أنه نسخوا نسخ نسخ نسخ منهم عند فن كتبوهم خمس ست سبع وستة وزكاة يعني اللفظ الذي كان يحتمل أ ك ث ر من وجه من وجوه القراءات كانوا يكتبوه مجردا عن, عن النقط زي مثلا قوله تعالى فتثبتوا ا كتبت هذه الكلمة بدون هذه جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر كتبت في ن س خ ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وكتبت في ن س خ ة تجري تحتها الانهار في سوره التوبه د و ن كلمة ا ي صالحاً. ولكن كان من الفن الذي كتب به هذه النسخ أ ن كان يكتب في النسخ ا ل و ا ح د ة ق ر ا ء ة و ا ح د ة فقط دون أ ن يكتب ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ خ ر ى على اليه ه ا م ش لأن لا ظ ن الناس أن بعض ذ هذه ه لأيه تصفح للأولى وفرق هذه النسخة وفرق على الهامش أ وأبقى م ص ا واحدة ر نسخة ل و ب حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه وحفظ أ م ة رسوله صلى الله عليه وسلم من الخلاف ومن ا ل ف ت ن ة التي كانت لو وقعت لا يعلم مدى ما تصل إ ل ي ه إ ل ا من إ ل ا الله سبحانه وتعالى وبعد ما انتهى برضو ورد وظلت الكتابة بها جميع عندها السيدة ما من من انتهى النسخ إلا نسخة من حفصة ورد بها إليها فكان نسخة حالها إيه حرق حفصة ما الت إ ل ي ه هذه ا ل ن س خ في النهايه هي بقت في ا ل ف ت ر ة التي عاشت فيها ا ل س ي د ة ح ف ص وبعدها في عهد م ع ا و ي ة لما تولى مروان تولى إ م ا ر ة ا ل م د ي ن ة فطلب منها هذه ا ل ن س خ فرفضت فظلت معها حتى وفاتها وبعد وفاتها م ب ا ش ر ة طلب مروان هذه النسخه م ن من سيدنا عبد الله بن عمر ف أ ع ط ا ه ا له ف أ م س ك ه ا وغسل ما بها غسلها أ و ل ا ثم شققها ثم أ ح ر ق ه احرقها ليجتمع الناس على ا نسخة و د بعد ة وألا يعني م و ويحدث ر فترات ر ف الزمن النسخة ا من يظن ظن ل بهذه ويحدث والاختلاف من إ ي بسبب وجود هذه ل ن س خ ة يعني هي لا. هل ي ا ل د ي ا س ا م ر ا ه امراه ا ر ا ه امراه امراه امراه ا ر أ ت ه امراه امراه و م ر ا ه ا ا ه ا م ر ه امراه امراه ا ل ر ا ه امراه امراه امراه ا م ر أ ب ا ل ر س امراه امراه امراه ا ر أ ه امراه امراه ا م ر ه امراه ا ع ر ا ه ا م ر ه امراه امراه ه امراه ا من حفظها على أصاب على من النبي بهذه وكتب بعض نوعه معنى بدون نقل إنها من ومن نها فتبينوا والأوجه الوجه وسمعها فتبينوا المتعددة على على إيه فتثبته تركها قرأها حفظها أحدا أساس أصاب دي القراءات إذا إذا قرأها النبي كلمة كلمة تحتمل كل فتثبته بهذه وكتب ب ويقرأ صار النسخ بعض النسخ تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ب ي س و ر ة ا ل ت و ب ة وكتب في ن س خ ة اخرى تجري تحتها الانهار أ ن ه ر برضو تمام؟ كتبه كتابة كتابة يبا خلال في من الفن ن هو ل م م مش ع و وصلتش ولا الواسط ى على في في التقنية هي الواحي التقنية التقنية المعين تلتيب المعين المسخة مادة المسخة الجدد وعلى رسم تقنط برضو كان عندك مصحف سيدنا, سيدنا عبد الله بن مسعود كان هذا الرجل عنده مصحف وكان معروف بالحبس ورسول ش ه د له ب س ل ك او قال خذ ا ل ق ر آ ن عن أ ر ب ع ة من عبد ا ل ل مسعود كان له مصحف كان له ترتيب مخالف ل مصحف سيدنا أ ث م ا ن إ ي ه هو كان رتيب ه إ ز ا ي ب د أ ب ص و ر ة ا ل ب ق ر ة ثم ب ص و ر ة النساء ثم ب ص و ر ة ا ل ي ع م ر ا ن ء كان ترتيب سيدنا م ص ح ف سيدنا عبد الله بن مسعود وكان خاص به بنفسه وكان في مصحف ثاني وكان مخالف خ ا ل في ف ب د ا ي ة ا ل أ م ر س ي د ن ا عثمان ولكن في ا ل ن ه ا ي ة شرح الله صدره وسلمه مصحفه ف أ ح ر ف ه واعتمد على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدنا علي قال له مصحف اصري المصحف ذا كان مترتب ازاي حسب النزول فبدا ب س و ر ة النبى ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم ب ق ي ة السور حسب ترتيب نزولها الى المكي ثم بعدما انتهى من المكي ب د أ بالمدني ا ل أ و ل فالاول الى نهايه ا ل ق ر آ ن الكريم انما كان ي ن ش أ الخلاف منه موضوع الترتيبات ا ل م ش ع ر ك ي ة وكل واحد فيهم يدعي لنفسه أ ن قراءته هي ا ل ص ح ي ح ة وقراءه الاخر هي الخاطئه ة ف ي ق ر ر ا بالسبعة وكتابته السبعة بأن بها سبعة بيه الحالفة هذا إقرار منه بأن جميع النسخ القراءات التي يقرأ بها الجميع سبعة فهي صحيحة لأن القرآن الكريم لأن نزل نسخ جميع جميع أو منه هي فهي إيه في يقرأ صحيحة نزل كمام؟ وقال لهم إ ذ ا اختلفتم في شيء فاكتبوه ب ل غ ة ا ل قريش زي مثلا في التابوت منهم من قراها أ ل ل ت ت ا ا ب ب و التابوت د زيدة بن ا و بالهاء ق ي ة ص ح ا ب ة ي ق ر التابوت ا ل ت ب ف ل م ا رجعوا إ ل ي ه قال لهم اكتبوها ب ل غ ة قريش ل أ ن ا ل ق ر آ ن نزل بإيه؟ بلسان ه ب قريش تمام وبهذا ا ل أ م ر وقال الله عز وجل ا ل م س ل م ي ن الفتنه كانت لو وقعت لا يعلموا اي مداها الا الله تمام وكانها ارضي مثل هذا و ل شيء القران هذا سوء ا ل ق ر آ ن ولكن ي ن تتحدث ا ل س ل م ي ن و ب ع د ي ن ا ل م س ي ن ا ل س ل م ق و ل لك ان ا ل م س ك ا ل ي ق و ل ن ا ل م س ل ي ان م س ل م ي ان م س ي ن ان ا ل س ق و ل ان ا ل س ل م ي ن ان ل م س ي ن و ل ان ا ل م ل م ق و ل ك ان ا س ي ن يقول ك ا م س ل ق ل لك ان ا ل م ي ن و ا ل م ن ان المسلمين ا ل م س ل ي ن ل لك ل س ل م ك ا ل م س ل ي ن ل لك ن ا ل م ي و ل ك ان ا س ي ن يقول ك ا المسلمين ي ق ا ل م ل م ي ي ق ان ي ن ي ق و ل ا ل م في بعض الكلمات كان بها نقط ولكن مش نقطه لدينا ن ق ط ة و ا ح د ة على ا ل ب ا ل او نقطة تنعتا على او ء أ ث ل ا ث ة ت ا لهم تعرفوا على نقاط المعيال ا ل ف ت ح ة والبطه والكسر والضبط تعرفوا عليه وبعدين كانت ا ل ف ط ر ة فطرة العرب في ذ ا ك الوقت كانت س ل ي م ة فكانوا على أ ي حال كانوا يقراونه ا بدليل ايه مثلا ح نسخ ا عندنا خطوط متعددة. الخط الكوفي والخط المصري والخط الاي متعددة خطوط و ل ل ل س وكذا وكذا وكذا هذه ا ط ط و ك ت ب بها نسخ ك ث ي ر ة من تفسير ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن كل عصر من هذه العصور كانوا يتعارفون على خط معين فكانوا يقرؤونه بيسر وسلاسل ف إ ذ ا م ن ت د وكتب لهذه ا ل ن س خ ة البقاء إ ل ى عصر آ خ ر تعذر وتعثر على, على من عاش في الوقت المقبل أ ن ي ق ر أ هذه الكلمات أ و هذا الخط إ ل ا إ ذ ا رجع إ ل ى القواعد ا ل أ ص ل ي ه لهذا الخط تمام لا صريح <تصفيق> لكن كان تعرفين الرسم العثماني الرسم ا هو في ماده القراءه ا القراءات ت حد مع ا تسمى ب م ا د ة الرسم العثماني الرسم ا ل أ و ل ا ن ي اللي كتب ب ه المصحف يعد سيدنا عثمان ب ي اختلافه تمام كان في بعض الكلمات بتنقط اللي, اللي بيخاف منها ي خ ش و ا منها له ي الخلاف ت مم ا بس ا ل ن ق ط ك ا ن ت زي ا ي ا م ا م ث ل ا فتح وعلى فتح ة ا ل ف ت ح ة د ي ا ل م ق ص و د بها م ث ل ا ل ه هل هل باب او بس او دم او سقوط م مقاب هل هل هل هل ف ي بعض المولى ف ي بعض الكلمات و ل ي س ج م ي ع ه ا ولكن س م م ا ل غالبا ف ف ي ش نوقفه ي و ص ل ت امتى ب د أ ت النقط في عهد سيدنا م ع ا و ي ة عن طريق من رجل يسمى أ ب و ا ل أ س و د الدؤلي كان رجل من العرب الخلص من أ ه ل ا ل ل غ ة هو الذي قام بموضوع النقط بس خد المصحف من بدايته تبين خد أيدي المصحف لنهايته لما ظهر على هذه الكيفية والصورة التي إلا وعافية المدينيوس على لم على من معهد وضحت يظهرش ظهر هذه No, no, no. no. no. no. no. no.